الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من مثاني فقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي شاء ومن يضل الله فما له من هاد اتمن يتقي بوجهه شو العذاب يوم القيامه توكيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير في عوج لعلهم يتقون قَرَأَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَنْتَهُ وَإِن انهم من يتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون